بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم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 Yet he ورسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره وتوقره وتسبحه بكرة واصيلاً إن الذي ومن نكث فإنما ينقذ على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيبتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون الكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ فإنا أعفدنا للكافرين سعيرا ولله ألك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم ملي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعون تبنوا الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا ليس على الأعمى حرج ولا على المعرج حرج ولا على المريض حرج ليس على عذبه عذابا اليما لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم وآسابهم فتحا قريبا وما غانم كثير تاخذونها وك 124. وقف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطا مستقيما 125. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو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 124. وكان الله بما تعملون بصيرا 125. هم الذين كفوا وصدوكم عن المسجد الحرام 126. والهدي معكوفا أن 126. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما 127. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية جاهليا فآلوا 124. وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما 125. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء. قَصْرِينَ لا تَخَافُونَ فَعْلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هُوَ الَّذِي أرسل رسوله نَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أخرج شطأه فأزر ولوضع فاستوى على سوقه يعجب الذرع يغضب به الكفار الله الذين امنوا